حبيتك من قلبي حبيتك من قلبي وما انسى ايامك نار الشوق عاميني وانت بتروي حالي شلون اصبر وانت الماي ما ظنيت تنساني انا اليوم اترجى واطلب ما تنساني حبيتك من قلبي ما أنسى أيامك نار الشوق عاميني وانت بترويحاني شلون أصبر وانت الماي ما ظنيت تنساني أنا اليوم أترجى واطلب ما تنساني أنا اليوم أترجى واطلب ما تنساني, وأطلب ما, تنساني ما بين آيات الكتاب أرامي كيف alim, külli alim, külli alim, külli alim, külli alim, külli alim, külli alim, külli قل للعوائب كيف ذقت سعادة قد جاوزت في الرفعة الأفلاك تلو كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة الدنياك تسمو بروحك للثرية ترتجي على المراتب ساميا بهداك <سلم> على المراتب ساميا بهداك <سلم> لم تلتفت وإن التفت فغاية سيئة تبني بها أخرىك لتيئس إن طال دربك صاحبي واستمسك بحبال من سواك واستمسك بحبال من سواك وزا فما عقلها يا صاحبي الا بكا ارفع ورتل وزا فما عقلها يا صاحبي إلا بكا ارفع ورتل وارتق الجوزا Amen. Yeah.